inna alhamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man illa, Allah, woحده, la an, Mحمd, an, eyvah, áman, illa muslimun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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الا وان اصلق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر امور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فان من مكائد الشيطان الرجيم وحذاهره المتينه أن يجعل المسلم إذا أذنب أن يجعله محقراً لذلك الذنب فيزين الشيطان العمل للإنسان المذنب حتى يرى هذا المنكر معروفاً ويرى المعروف ملكار دليل هذا ما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال إن الشيطان قد يبس أن يعبد بأرضكم ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم فاحذروا إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضدوا أبدا كتاب الله وسنتي فلا يزال الشيطان غجيم يستدرج بالعاصي حتى يُصبحَ العاصِي نفسُه مُدمِناً على الذنوبِ الكبار ولكنه يراها صغيرة بتصغير الشيطان وتزيينه روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمانًا هي أدقُّ في أعينكم من الشعر أصغرُ في أعينكم من الشعر كنا نعدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات يعني من المهلكات يقول هذا أنس بن مالك رضي الله عنه في عصر هو من أفضل العصور على مر الدهور فكيف لو رأى أنس رضي الله عنه ما آل إليه الكثير من المسلمين في هذا الزمان فالله المستعاني قواهم بالقبور ودعاء غير الله العزيز الغفور بزعم منهم أنهم يحترمون آثار الصالحين سبحانك هذا مهتان عظيم تبرج فاحش وسفور وعري وفحش وزنا بحجة تحرير المرأة نعم هو تحرير لها ولكن من عبودية الله تعالى إلى عبادة الشيطان الرجيم قال ابن القيم رحمه الله فروا من الرق الذي خلقوا له فقلوا برق النفس والشيطان تعامل بالربا ومحاربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأكل أموال الناس بالباطل زعما منهم أن هذا الأمر يحتاج إليه كل بلد وخفي عليهم قول الله سبحانه يلحق الله الربا يلحق الله الربا ويرب الصدقات والله لا يحب كل كفار اكيم واذا نصحت الواحده من هؤلاء رد عليك بوحي من الشيطان الرجيم الناس كلهم يفعلون هذا أو هذا الامر ما فيه شيء فانظروا رحمكم الله تعالى كيف يستدرد الشيطان بابن آدم حتى يجعلهم يرتكبون أعمال الشرك ويرتكبون كبائر الذنوب وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا روى الإمام البخاري في صحيحه من قول بن مسعود رضي الله عنه إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها جبل كأنها جبل ينشك أن يقع عليه وان المنافق او الفاجر يرى ذنوبا كانها ذباب كانها ذباب مر على انفه فقال بيده هكذا مر على انفه فتركه بيده وقال ابن مسعود بيده هكذا ايها المسلمون إن المؤمن لا ينبغي ان يكون حيا من الله تعالى من صغار الذنوب وكبارها وذلك أن الكل مسطر عند الله تسطيرا قال سبحانه وكل شيء فعلوه في الزبر يعني في الكتب وكل صغير وكبير مستقر وروا ابن ماجة من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إياك ومحفرات الذنوب إياك وتحبير الذنوب فإن لها من الله طالبا فإن لها من الله طالبا يوم القيامة فكم من الذنوب ارتكبها الناس هي من الكبائر والموبقات يحسبونها هينا وهي عند الله عظيمة قال بعض السلف لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت لا تظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت فليس من التقوى احتقار الذنوب والاستهانة بها قال بعض الحكماء لا تحقرن من الذنوب صغيرا إن الصغير غداً يعود كبيرا إن الصغير ولو تقادم عهده عند الإله مسطر تصديرا وقال ابن المعتمر الشاعر المعروف خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقا اترك الذنوب خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقا واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرا اصنع كأنك تمشي على أرض شوك تمشي بحذر جديد لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصار لا تحقرن صغيرة لأن هذه الجبال العظيمة إنما هي من الحصار أما ترون أيها المسلمون أما الله سبحانه وتعالى نهانا عن تتبع خطوات الشيطان الرجيم فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان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 فلا يأمنك الشيطان بالكفر أول مرة لأنه يصعب عليه ذلك ولكن يأمنك بصغار الذنوب هذه الذنوب الصغيرة التي ترد ذنوبا أكبر منها فإذا أرف العبد الذنوب هذه بذب الشيطان السموم وزين له العمل حتى يرى المعروف منكرا ويرى المنكر معروفا ويدخل في هذا الحبل المتين هذا المدخل العظيم من مداخل الشيطان الرجيم من يقصم دين الله تعالى إلى قشور ولباب فيقول الواحد منهم جهلا إن الإيمان في القلب أما المظاهر هذه فهي قشور بالله عليكم أيها المسلمون ماذا يعلون بالقشور يعلون بالقشور مثلاً القميص الذي كان أحباً لباس إلى النبي الكريم فهم يسمونه قشوراً فيضعنون من حيث يشعرون أو لا يشعرون في النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأنه كان يهتم بالقشور إعفاء اللحية يسمونه قشوراً والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من إعفاء اللحية ونهى عن حلقها وقال ولكن ربي أمرني أن أعفي لحيتي أيضا الله تعالى نبيه الكريم بالاهتمام بالقشور سبحانك هذا مهتان عظيم الجلباء الشرعي يسمونه قشورا وقد أنزل الله سبحانه وتعالى آية في سورة الأحزاب تتلى إلى يوم القيامة فقال سبحان. يا ايها النبي قل لازواجك وملاتك ونساء المؤمنين يدرين على الجن من جذبيلهن ذلك اجلى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ثم ان امثال هؤلاء يرضون بالعري والنضر والسفور وسفاسف الاخلاق يخرج الواحد منهم مع مرأته سافرة عالية كاشفة عن مفاتلها تضحك مع الذئان البشرية تمرح وترتع وتلعب وهو فرح الفخور يذهب واحد منهم مع أهله وبناته إلى شواضع العري والفجور يعرضهن سلعة رقيصة على السفلة من الناس وإذا جاء الخاطب يغطب ابنته يقول له متهكما يا هذا نحن في عاداتنا من العيب أن يرى الخاطب المخطوبة أو يتكلم معها مع محرم لها والله أيها المسلمون إنه ضلال مبين فاللهم لا تآقذنا بما فعل السفهاء منا فتأمل أيها المسلمون إلى أتباء الكفار والفجار من أصحاب هذه الأفكار يقولون نعل نهتم باللباب وندع القشور ثم ظاهرهم عكس ذلك تماما فهم لا لباب اهتموا به ولا قشور طبقوه فتجد الواحد منهم يرحم بكل عادة جاءت من الكفار حتى لو كانت قشورا كما زعمت ولكن ولله الحق والمنة الدين كله لباب فهو دين العزيز الوهاب الذي أمرنا أن نهتم به كله فقال سبحانه في محكم الكتاب يا أيها الذين آمنوا قلوا في السلم كأفة ولا تتبعوا فقوا في الشيطان إنه لكم عدو مبين أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير أما بعد من أعظم مكايد الشيطان وحبائله التي أضوى بها كثيرا من الناس أن يثبتهم ويعطلهم ويؤخرهم عن حضور صلاة الجماعة ولا سيما عن صلاة الصبح على أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقل الشيطان على قافية رأس أحدكم القافية هي مؤخرة رأس يعقل الشيطان بأن يجعل عقدة يعقل الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرم بكل عقدة مكانها ويقول الشيطان عليك ليل طويل فرقد عليك ليل طويل فرقد عليك ليل طويل فرقد فإني استيقظ هذا النائم إن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن رضى انحلت العقدة الثانية فإن صلى إن حلت العقد كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس اسلان ولا يزال الشيطان حريصاً على منع الإنسان من هذه الفضيلة حتى يوكل له من جنود من يبيت داخل ألف الإنسان وهذا كله في سبيل تنويمه وتحذيره عن طاعة ربه دليل هذا وبرهامه ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فليدخل الماء في أنفه وليخرجه ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه فإن الشيطان يبيت داخل أنفه فإذا استيقظ الإنسان فذكر الله تعالى قائلاً الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشون إن حلت عقدة وإذا توضأ فصلى صلاة النافلة والفريضة إن حلت العقد كلها فأصبح نشيطا وأصاب خيرا عظيما من هذا الخير العظيم أن صلاة الصبح في الجماعة تحضرها الملائكة فيكتبون من حضر ويكتبون من غاب قال سبحانه أقم الصلاة لذنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني إن صلاة الفجر تشهدها الملائكة ولهذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة طويلة في صلاة الصبح حتى يكبر الخير والفضل الكبير في هذه الصلاة التي هي أحب الصلوات إلى الله سبحانه ولا سيما في فجر يوم الجمعة فاعتذروا يا أولي الأبصار إلى الله المشتكى إلى الله المشتكى من أقوام لا يحضرون صلاة الصبح جماعة في المسجد والله لقد حرموا أنفسهم خيرا كثيرا وعرضوها شرا مستطيرا فتأملوا أيها المسلمون كيف في يلعب الشيطان بأبناء المسلمين والأمر أشد وأشد من ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح نام وفاته وقت صلاة الصبح ما قال إلى الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنين ذات رجل بات الشيطان في مذنين قال الحسن البصري إن بوله والله ثقيل إن بول الشيطان ثقيل فلا يرضى واحد منا أن يبول في مذنه صبي صغير الذي هو فلذة كبده فكيف بالعدو المبين الذي يتخذ آباناً غافلين عن صلاة الصبح مكاناً لقضاء حاجته وإفرام بوله يتقل الله يت الهم من ييسع قو مؤدل الصلاير من النوم ثم ي يكون عده النوم فير من الصلا وإن تجب فجب فعل فعل في أقواام يستيفظون إلى عمل دون هذا ولااملا في أوقاات المبكرة بل إنم أحييانا يذهبون إلى أماك عمالهم قبل الصلاة الصبحح ثم لا يبالون بصلاة الصبح أما في أيام الإجازات والعطل فلا يصلون الصبح إلا إذا حان وقت الغداء أما يدري هؤلاء أن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً كتاباً يعني مفهوضاً في الأوقات وإن وقت صلاة الصبح يخرج إذا طلعت الشمس إذا طلعت الشمس وأشرقت خرج وقت صلاة الصبح فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك من مكانة الشيطان ابن آدم أن يتلاعب الشيطان, الإنسان. أن يتلاعب الشيطان بهذا الإنسان فيما يراه في المنام من أضغاد أحلام وتهويل فيخوف الشيطان هذا الإنسان من مغبة وآثار هذه الرؤية التي رآها في المنام ثم يؤولها له ويفسرها له الشيطان حتى يجعله كالذي سهوته الشياطين في الأرض حيران أخرج المفاري ومسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعا إن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره ثلاثا يعني فليدفل عن جهته اليسرى ثلاثا وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها لا تضر فهذه الأحلام التي يراها النائم في ملامه لا تضر وإنما يدفل إنسان إذا رعى شيئا من ذلك أن يدفل عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقوم يصلي إن شاء ولا يحدث بها أحدا من الناس مصداق هذا كله ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال الرؤية ثلاثة الرؤية ثلاثة أقسام فالرؤية الصالحة بشرى من الله ورؤية حزين من الشيطان ورؤيا مما يحدث المرء نفسه فإذا رأى أحدكم في منامه ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها أحدا من الناس فمن فعل هذه الأمور زال عنه ما كان من هم وحزن قال أبو قتالة الأنصاري رضي الله عنه إن كنت لأظى الرؤيا في البنامة أثقل علي من جبل أخذ أثقل علي من جبل فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فلا أباليها وعن أبي سلمة رحمه الله تعالى قال إن كنت لأرى الرؤيا في المنام تمرضني فلقيت أبا قتاله فقال وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني فما أن سمعت هذا الحديث فلا أباليها فلا ينبغي للإنسان أن يحيي ما رأى في منامه من الأمور البكروهة لأن ذلك من تلاعب الشيطان به عن جابر بن عبد الله الأوصاري أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني حلمت ورأيت في المنام أن رأسي قد قطع فأنا أتبع رأسه قطع وهو يجري وراءه فزجعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في المنام إن هذا من تلاعب الشيطان بك رأسك يقطع وأنت تجري إذا قد عرأس الإنسان مات فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من تلاعب الشيطان بالإنسان في المنام أما الرؤية الصالحة فلا تقصها إيها الإنسان إلا على من تحب من إخوانك المسلمين او على عالم باحكام المنام فيفسرها لك هذه بعض مكائد الشيطان وحبائله نسال الله سبحانه وتعالى ان يعصمنا واياكم من الشيطان الرجيم اللهم اعذ الاسلام والمسلمين اللهم اعذ الاسلام والمسلمين اللهم اعذ الاسلام والمسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشري مرضانا ومرضى المسلمين سبحانة اللهم وبحبك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك